يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقم سودوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم آمنوا لما نزلنا مصدقا لما معكم من أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبب أو نلعنهم كما لعننا أصحاب الشرخ. وكان أمر الله مفعولا وكان